نكمل كلمه نعم نحن ذكرنا توصل هو بجاه الرسول بحق الرسول ومحبته وهنا يحسن ان نتكلم على الوسيله في الدعاء الوسيله في الدعاء على الاقسام القسم الأول أن يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يتوسل بأسمائه وصفاته فنزل الأسماء القسم الأول والصفات القسم الثاني قليل التوسل بالأسماء حديث من مسعود رضي الله عنه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي الى اخر وصف ايش بالاسماء سواء على وجه العموم كهذا الحديث او على وجه الخصوص مثل الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر رضي الله عنه فاغفر لي ما غفرت من عندك وارحمني اتم انك انت الغفور الرحيم القسم الثاني التوسل بصفات الله عز وجل التوسل الى الله تعالى بصفاته ومنه الحديث المشهور اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني اذا علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيالي فاين فأين الصفة اللهم بعلمك العيد وقدرتك على الخلق ومنه أيضا دعاء الاستخارة اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك إلى آخر الحديث القسم الثالث التوسل إلى الله تعالى بأفعاله أنت معنا أنت معنا أو غافل التوسل الى الله بافعاله ومنه قوله صلى الله عليه وسلم حين علم امته كيف يصلون عليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم فتوسل الداعي بصلاته على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وهي من فعله ان يصلي على محمد وعلى ال محمد توصل إلى الله بفعله تبارك وتعالى القسم الرابع التوسل إلى الله بالإيمان به وهذا كثير في القرآن ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار هذا التوسل إلى الله بماذا بالإيمان به جل وعلا وكذلك الخامس أو السادس الخامس التوسل الى الله باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم مثل قول الله تعالى ربنا اننا آمنا واتبعنا الايا نسيت اولها واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين السابع السادس التوصل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة أن يتوسل الإنسان بالأعمال الصالحة ومن ذلك قصة أصحاب الغار ثلاثة أواهم المبيت فدخلوا في غار فلما دخلوا فيه اطبقت عليهم صخرة على باب الغار وعجزوا ان يتخلصوا منها فقال بعضهم لبعض توسلوا الى الله تعالى باعمالكم الصالحه فتوسلوا الى الله تعالى باعمالهم الصالحه احدهم توسل الى الله تعالى ببره بوالديه والثاني توسل الى الله تعالى بعفته والثالث توسل الى الله بامانته فانفرجت الصخره وخرجوا يمشون هذا توصل بماذا؟ بالاعمال الصالحة الثامن السابع السابع التوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء الصالحين يعني بأن تطلب من شخص صالح أن يتوسل إليك أن يدعو لك أن يدعو لك مثل توسل الصحابه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل رجل يوم الجمعه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل من قله المطر والنبات فادع الله يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وهو على المنبر وقال اللهم اغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ثلاث مرات قال أنس وهو راوي الحديث فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزعة السحاب الغيم المنتشر والقزعة القطعة الصغيرة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا جار. ولا سلج جبل معروف في المدينة تأتي من نحوه السحاب يقول فخرجت من ورائه سحابة مثل مثل الترس اتعرف الترس يا اخي قم إيش الدرع لا خطأ استرح من يعرف الترس يتوقى به المقاتل السلاح يشبه الطشت هتعرف الطشت ما هو ايش الاناء الاناء الذي توصل به الثياب كبير طيب كسلح. فخرجت من وراء السحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ورعدت وبرقت في الحال قال فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم عم من بره إلا والمطر يتحادر من لحيته سبحان الله سبحانه القادر على كل شيء وهذا من آيات الله وآيات رسول الله من آيات الله هذه القزة العظيمة أنشأ الله هذه السحابة ورعدت وبرقت وأنطرت من آيات رسول حيث ان الله تعالى اجاب دعوته بهذه السرعة لو كان كذابا ما اجاب الله دعوته بقي المطر اسبوعا كاملا لم يروا الشمس مطر فدخل رجل او الرجل, أو الرجل الاول من الجمعة الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم نقطب قال يا رسول الله غرق, غرق المال وتهدم البناء فدعو الله يمسكها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا ويشير النواحي فما أشار إلى ناحية إلا انفرجت الحال فخرجوا يمشون في الشمس هذا توصل بماذا بدعاء الصالحين أي بأن تطلب من الرجل الصالح أن لك ولما نصيب الناس بالقحط في أهجه في سنة من سنوات عمر بخطاب قال اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسطينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسطنا ثم طلب من العباس أن نقوم فيدعو والله فدعا ولكن هل هذا من المستحسن ان تطلب من رجل ان يدعو الله لك الجواب لا ليس من المستحسن ادعو الله انت بنفسك لقول ربك جل وعلا ادعوني استجب لكم لكن اذا كان لمصلحه الناس كما لو طلبت من رجل تتوسل فيه الخير ان يدعو الله تعالى بانزال المطر أو أن يشفي المريض الفلاني يعني ليس نفسك هذا لا بأس به لأنه إحسان للغير أما لنفسك فلا تفعل لأن هذا السؤال فيه محذوران المحذور الأول أنه نوع من الظل سنسأل ما يقول أعطني ريالا والثاني أن فيه غرورا للمسؤول كيف غرورا للمسؤول لأن المسؤول يعجب بنفسه وينتفخ يقول أنا ولي من أولاء الله الناس يسألون أن أدعو الله لهم في ذلك ضرر لكن قال بعض العلماء لو سألت من أخيك أن يدعو الله لك من أجل الإحسان إليه هو الأجل أن يحسن لك أن تحسن أنت إليه كيف إليه؟ تنوي أن يتاب على دعائه لك لأنه إحسان وتنوي أيضا أن يقول الملك له إذا دعالك بالغيبة آمين ولك مثله أما كل الإنسان كل ما رأى رجل أن يتوسم في الخير والصلاح يا فلان خدع الله لي أو أسألك الدعاء فهذا ليس بحسن نعم طب كم ذا كان الآن سبعة أنواع من التوسل يبقى أنجلنا الجواب على سؤال... سؤال الأخ إذا توسل الإنسان بمحبته للرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني أسألك بحبي لنبيك أن ترزقني كذا وكذا فهذا جائز لأن حب النبي صلى الله عليه وسلم عبادة تتقذب الإنسان بها إلى رب حز وجل ويجب عليك أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك وولدك ووالدك والناس أجمعين وجوبا وانظر يا اخواني التحيات لله أول ما نقدم فيها الأخ لا لوراء اسمه أول ما نقدم بالتحيات حق الله عز وجل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ثم بعد ذلك حق من الرسول صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ثم بعد ذلك حق نفسك السلام علينا ثم بعد ذلك حق إخوانك المسلمين وعلى عباد الله الصالحين مما يدل على أن أعظم الحقوق وأولاها بالتقديم هو حق من حق رب العالمين ثم حق رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام ثم حق النفس ثم حق الصالحين في صلاة الجنازة التكبيرة الاولى قل كن الفاتحة تنع على الله الثانيه صلاة على الرسول الثالثه دعاء عام للمسلمين الرابعه دعاء خاص للميت الاسم لماذا قد جمنا حقنا في السلام عليهم على بيت الله الصالحين ثم العبادات الصالحين لأن حق النفس مقدم على غيرها لكن في الدعاء الميت ستدعو لغيرك والعموم أولاً من من الخصوص تأملوا هذه المعاني العظيمة والأصار البالغة في الشريعة يتبين لك أنها من لدن حكيم خبير إذا التوسل إلى الله بمحبة الرسول جائز ولا غير جائز جائز لأنك تتاب على ذلك وبالمناسبة نسمع كثيرا من الناس يقولون إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله هل هذا صواب؟ ولا خطأ؟ فضل قل لماذا؟ تمام هذا خطأ لأن إبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وأيما أعلى المحبة أو الخلة أيما أعلى الخلة أعلى ولهذا لا نعلم أحدا من المخلوقين اتخذ الله خليلا إلا إبراهيم ومحمدا عليه مصراته والسلام. لكن نعلم أن الله يحب عالما يحب المؤمنين يحب المتقين يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا لكن هل يمكن تقول إن الله خليل الذين يقاتلون في سبيل صفا لا ما تقول هل يمكن أن تقول إن الله خليل المؤمنين لا إذن قل إن إبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله ايضا واضح يا لكن بعض التي جاءت الحقيقه ما... لم تركز على علم يكون الذي صاغها عنده شيء من الجاهله فيقول إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله ها هذا التوسل بمحبه الله بمحبه الرسول إذن جائز التوسل بحق الرسول هذا غير جائز بحق الرسول غير جائز لان حق الرسول من الذي ينتفع به الرسول صلى الله عليه وسلم الا اذا قصد القائل بحق الرسول علي وهو الايمان به واتباعه صار هذا باب التوسل بالاعمال الصالحه وكذلك التوسل بجاه الرسول الصواب انه لا يجوز ونقول يا اخي المسلم بدا ما يتوسل بأشياء مشتبهه وأشياء مقتلهم فيها توسل لله بشيء واضح لا اشكال فيه عندك أنواع التوسل الجائز كم عددنا سبعة أنواع نعم جزاكم الله خيرا اكتب اكتب السؤال اكتب السؤال في نفس الموضوع أو غيره نعم. سائل يقول ما هو الأفضل رفع اليدين أو عدم رفعهما في صلاة الجنازة الصواب أنه رفع اليدين في تكبيرات الجنازة سنة في كل التكبيرات كما جاء ذلك صريحا عن عمان بن عمر ومثل هذا من الأمور التوقفية التي لا تكون إلا عن نص بل جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان أربع عدين في كل تكبيره ما هو دليل ما ليس أنهم دليل إلا حديث من مسعود أظم ولكن إذا وجد مثبت منافي في المقدم المسجد نعم يقول الدليل على الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الاذان كما فعلت من قبل نعم اللهم رب هذه الدعوه التامه اللهم صل صلي على النبي قبل الله عليه ذكر هذا قال ثم صلوا علي فانما كلام نسيته ما. نسيته فإنها تحل لو الشفاعة يعني من قال مثل ما يقول ثم صلى علي حلفه شفاعته فتصلى عليه وتقول الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة ذو الفضيلة وباته مقام محمودا لذي وعدته إنك لا تخذ المعاد الزيادة, الزيادة هذه صحيح صححها شيخ عبد العزيز بن باز، وهي أيضا زيادة من ثقة مقبولة وهي أيضا من صفة دعاء المؤمنين اللي ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزن يوم القيامة إنك لا تخذر المعاد جزاكم الله خير سائل يقول فضيلة الشيخ انتشرت الخادمات ايش ايش اعد فضيلة الشيخ تمام. تمام. طيب. انتشرت الخادمات في مجتمعنا الإسلامي وللأسف فهل يجوز أن نشتري جواري من أحد البلاد لتصبح ملك يمين بدل الخادمة نعم لا بس شراء شراء الخادم اذا كانت رقيقه حقا يعني بمعنى انها تملكت بطريق شرعي لا بمجرد انها رقيقه او يبيعها اهلها مثلا لا اذا اشتراها وهي رقيقه بطريق شرعي فهذا حصل لكن كم يحل له اذا اشترا واحده ولا اربعه كم كم بس ابنان على أن الرقيق يعطى نصف الحر الحر على حرائر فتكون لا الإماء ثمانيا لا الإماء ما لا حد لأن الله قال تعالى فإن خفتم الا تاجلوا فواحده أو ما ملكت ايمانكم ما لا حد لو لو تشتري عشرا فلا حرج ان في سره الله خيرا سائل يقول هل يجوز للمراه ان تسافر مع مجموعه من النساء للقيام بالتدريس في قريه من القرى بدون محرم. أي بدون محرم اذا كان في قريه قريبه بحيث لا يعد الذهاب اليها سفرا وترجع في يومها والسواق مؤتمن فلا باس نعم. جزاك نعم. الله خير السؤال يقول ما حكم إلقاء السلام على المدخن حالة تدخينه ولا بعد ان ينتهي حالة تدخينه طيب نحن نعطيكم قاعدة مفيدة الأصل أن السلام واجب وأنه لا يحل للانسان أن يهجر أخاه فوق ثلاثة يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام إذن لا يجوز الهجر فوق ثلاث أما في ثلاث فلا بأس <تصفيق> ويبقى المدخن هل هو أخل لنا أخل لنا حتى حال التفقين نعم حتى حال التفقين وعلى هذا فلا يجوز النهجرة لكن يبقى النظر هل هجر نائية يكون سببا لتوبته من التدخين أو يكون سببا لاستمراره على التدخين وعناده إن كان الأول فنعم نهجره لأن هذا فيه مصرح له وإن كان الثاني بمعنى أنه لا يبالي بنا سواء هجرناه أم القينا عليه السلام بل ربما لا يزداد إلا عنادا وكراهية وبغضا فإننا نلقي عليه السلام ولو كانت السجارة بيده ولكن إذا سلمنا عليه قلنا باللطف والليل يا أخي هذا لا يجوز هذا ضر عليك وضر على مالك وننصحه وثقوا بأنه إذا أتى الإنسان الابواب البيوت من أبوابها واستعمل الحكمة فإن كلامه سيؤثر عما أن نخذ بالعنف ولا نسلم عليه أو مثل ناخذ السجارة من يده من هذا ما يصلح هذا ما كده دعوة الرسل قال الله تعالى لموسى وهارون وقد أرسلهما إلى فرعون ايش قولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى لكن لما لم يتذكر ولم يخشى قال له موسى عليه الصلاة والسلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات وراضي بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا نعم يزاكم الله خير سأل يقول ومثل هذا أيضا مثل مدخن حالق اللحية والمسبل ثوبه أسفل من الكعب كل هؤلاء ينظر في المصلحة إذا كان من المصلحة أن نهجرهم بأن يكون ذلك سببا لاستقامة حجرناهم وإلا فلا هجر نعم سأل يقول اختلف النقل عنكم حفظكم الله في أمر المسبحة هل التسبيح فيها بدعة نعم أو انا أو أنا لا أذكر أني ذكرت فيها إلا قولا واحد أن التسبيح بها جائز لكن الأفضل في الاصابع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعقدنا بالأنامل فإنهن مستنطقات ولأن المسبحة قد يكون فيها شيء من الرياء خصوصا إذا عقد الإنسان على رقبته نسبحة فيها ألف حبة كأنه يقول الناس انظروا الي فاني اسبر ألف مرة وأيضا الغالب على الذين يسبحون بالمسبحة أنك تراه معك مسبحة ما معكم شيء الغالب انه يقول سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اكبر يعني يسبح ويتلفت هل هذا حذر القلب غير حذر القلب ولذلك خذ, خذ هذه ولا استبحثها نعم <تصفيق> جزاكم الله خيرا وسائل اخر يقول ايضا نقل عنكم شيخ جواز الصوره الفوتوغرافيه نعم النقل خطا إنما ينقل عنا التصوير الفوتوغرافي التصوير الفوتوغرافي يعني إنسان مثلا يلقي الآلة يوجهها إلى شيء وتصور هذا ليس بتصوير الواقع لأن الإنسان ما خطط ولا خطط العيون ولا الأنف ولا الفم ولا شيء هذه الآلة وجهها إلى أي شيء توجهها له فالتقطه ما هو بعملك والحديث أشد الناس على يوم القيامة المصورون الذين يظاهؤون بخلق الله ولهذا ذهب كثير من السلف إلى أن المحرم هي الصؤرة المجسمة التي يصنع نسان بيده وتكون جسما وقال لأن هذا هو الذي يكون فيه المضاهات أما هذا فهو مجرد لون ولهذا جاء في حاجز زيد من خالد إلا رقما في ثوب لكن لكني أنا أرى أن التصوير باللب سواء رقما في توب أو في تصنعها على شكل حيوان نرى أنه حرام أما التقاط الصورة بالآلة الفوتوغرافية فلا ليس تصويرا أصلا الدليل أكتب لي كتابا بقلمك ثم أ ثم أدخله أنا بالآلة بالآلة المصوره هل أكون أنا الذي كتبت الحروف هذه ولا لا أجيبه ولما فهمت المثال أعطاني شخصا لي كتابا بقلمه ثم أدخلت في الآلة التي تصور وخرج الصورة لو عرضت على أي واحد منكم يعرف كتابة الأول هل ينسبه لي ولا له ينسبه له لا شك وليس لي وللا يتجدد الإنسان الأعمى الأعمى يصور ولا لا تواحد اثنين صورة وقلنا خذ صور امامك وأمامه رجل هو أعمى ووجهها إليه وضغط الزر ونزلت الصورة يمكن ولا ما يمكن يمكن هو أعمى وكذلك كتاب لكن يبقى النظر إذا صور لغرض ما هذا الغرض إذا كان غرضا صحيحا مثل رخصة تبعية جواز إثبات شيء هذا لا بأس به أما إذا كان لمجرد الذكرى وأن يكون سأل كل ما حن إلى صديقه ذهب ينظر لهذه الصورة فهذا لا جوز لان هذا مما يجدد تعلق القلب بغير الله عز وجل ولا سيما اذا مات وصار يرجع الى هذه الصور يتذكرها فإنه سوف يزداد حزن حزنا الى حزنه نعم جزاكم الله خيرا السائل يقول حدد الوقت عجما ثم السائل التاسع طيب نعطي ثلاث دقائق ثلاث دقائق اوكي منجدك من روبرت الان اي صحيح طيب شرت القاب نعم السائل يقول يا ما هي الآلات الموسيقية التي يجوز أن تستخدم في حفلات الزواج عند النساء الذي ورد في السنة هو الدف الدف وعبارة عن آلة له لها وجه واحد فإن كان لها وجهان فهي الطبر وأما العود والرباب والربابة والكمنجي وما أشب ذلك هذه لا تحلم لأن الأصل في المعازف التحريم كما دل عليه حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه البخاري في صحيحه لا يكوننا أقوى من أمتي يستحلون الحرة الحرة والحرير والخمر والمعازف ثم استثني الدفع في النكاح في اقتصر على ما جاء بالنص فقط والباقي حرام لكن يبقى النظر هل أحضر لو تعيت إلى حفل عرس في هذه الآلات يقول أما إذا كنت قادرا على التغيير وجب عليك الحضور من وجهين من جهه اجابه الدعوه ومن جهه تغيير المنكر اما اذا كنت لا تستطيع فانه لا جوز ان تحضر حتى ولو كان اقرب قريب اليك لان الله تعالى قال وقد نزل عليكم الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقضوا معهم حتى يقوضوا في حديث غيره انكم اذا يعني ان حضرتم مثلهم نعم لا انفع بالله تعرف تكتب ما تعرف تكتب طيب هل نجيب يا اخوان ولا وانخرج عن القياس طيب القرآن محترم وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام محترمه ولا يجوز الإنسان أن يلقي القرآن في محل الزبل أو الأحاديث لأن ذلك امتهى للقران ولو قصد الامتهى لكان كافرا لكن غالب الناس لا يقصد الانتهاء، لكن يقول هذا لا يجوز إذا انتهيت من القرآن وصار المصحف غير صالح للقراءة فاحرق، احرقه. ثم ادفن او دقه بشيء حتى يتفتت ولا يضر ان تحرق المصحف لان الصحابة رضي الله عنهم حين جمع عثمان بن عبار رضي الله عن المصاحف على مصحف واحد حرقوا الباقي نعم جزاك الله خيرا سائل يقول الشيخ لقد كثرت الصحون الهوائية او ما يسمى بالدشوش وذلك في مدينه المصطفى صلى الله عليه وسلم هل من توجيه لامثال هؤلاء والله انا اوجه للذين في المدينه النبويه او في مكه المعظمه او في اي بلد من بلاد المسلمين اوجه النصيحه التي اسال الله تعالى ان ينفع بها الى هؤلاء الذين ابتلوا بالدشوش بان هذه الدشوش مفسدة للأخلاق وتدمير العق... للعقائد وتعويض للناس على الشر والفساد واذا اردت ان تعرف ذلك فمن, فمن اين مصدرها من اولياء المؤمنين ولا اعداء المؤمنين اعدى المؤمنين وهل تظن ان عدو يرسل اليك شيء ينفعك في دينك ودنياك أبدا ولهذا أرى أن اقتناءه حرام وأن الإنسان الذي يقتنيها سوف يبوء باسمها بعدما مات لأن هذا الرجل هل يدري متى يموت إذا مات من من سيستعملها ذريته وأهله كل لحظة ينظرون إلى هذا الشيء محرم، فعليه إثمها لأنه هو السبب فانظر لعداوة الإنسان لنفسه يكون شيئا يأثم به بعد موته وعياذ بالله وسيتمنع أنه لم يفعل ذلك لكن أن له التناوش من مكان بعيد فأرى ان من, عنده شيء أن من عنده شيء من ذلك أن يكسرها وجوبا ولا يبيعها أيضا ولا يبيعها لأنه إذا باعها سيبيع على من على من في الحرام فيكون ذلك داخلا في قول الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان هذه نصيحتي ومن أراد أن يعرف مدى ضررها فلينظر إلى الصديان كيف تلقوا منها وماذا تلقوا منها كل شر كل بلاء لذا أكرر النصيحه في هذا المسجد المبارك لإخواننا الذين ابتلوا بها أن يتوبوا إلى الله وأن يكسروها وليعلموا أنهم إذا فعلوا ذلك لله فسيجدون لذه في قلوبهم من الإيمان بالله عز وجل وطاعته اسال الله لنا ولكم مما يسوء نعم خزاكم الله خير سأل يقول <تصفيق> هل يجوز تصنيف الناس بأن هذا من جماعة كذا وهذا من جماعة كذا يجوز أن يصنف الناس فيقال هذا مؤمن وهذا كافر فاليهود يهودي كافر والنصاري نصاري كافر والشيوعين كافر ملحد أما المسلمون فهم أمة واحدة بقول الله تبارك وتعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة ولا يجوز أبداً أن يتفرق المسلمون فيكون هذا تبليل وهذا سلفي وهذا إخواني ويش بعد نعم نعم جهادي هذا جهادي وهذا جماعة اسلامية هذا يدخل في قول الله تبارك وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء الله فرق منهم لست منهم في شيء كلهم انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ويكون ارتكابا لقول الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هؤلاء لم يعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا عكس ما امر الله به وارتكابوا لمنها عنه فنصيحة لهؤلاء ان يتقوا الله عز وجل في انفسهم وفي أمتهم وأن يكونوا أمة واحدة قلبا واحدا أنا أعتقد لو أنك سألت أي واحد منهم هل أنت على حق هل أنت تريد الحق الجواب بالإجابة أو بالنفي الجواب بالإجاب يقول نعم أنا أعتقدني على حق وأريد الحق قلنا طيب هل الحق ما تهواه أنت أو ما جاء في التابة السنة نعم ما جاء في التابة السنة إذا قال ما هو وأنا خلاص سلم عليه ما في خير إذا قال ما جاء في التابة السنة يقول تفضل القرآن مملوء من الأمر بالاتلاف وإزالة الخلاف وبيان أنه يجب أن نكون أمة واحدة كذلك أيضا أنت تقول أني أريد الحق طيب تفضل تعال مع الآخر الذي أن... يجب رميته بانه مبتدع بانه ضال على مائده البحث والمناقشه والبحث والمناقشه مع حسن النيه لا بد ان يصل الناس فيه الى نتيجه الى نتيجه طيبه اذا كان النزاع بين الزوجين واقامه الحكمين اذا اراد اصلاحا ماذا يكون يوفق الله بينهما كذلك النزاع في الدين أشد وأشد فما دمنا نريد الحق كلنا الواجب أن نجلس على طاولة المناقشة طبعا ربما يقولون أنا لا أرض ان يناقشني لأنه خصمي يقول اختصموا إلى من تثقون فيه من أهل العلم لا بد أن يوجد أناس ليسوا من هؤلاء ولا هؤلاء يقولون نحن أمة مسلمة أمة واحدة ولا أجوز أن نتفرق ولا أجوز أن نعادي بعضنا بعضا وهذا هو الواجب واني اقول إن التفرق باللسان اليوم ربما يكون تفرقا باللسان غدا وصباح العافية ان ربما يتطور هذا, هذا هذا هذا الخلاف ويتوسع حتى يكون كتاب مثل ما وجد فيما سبق وفيما حضر فالواجب طرح هذا الشيء وأن نكون أنفسنا من جديد وأن لا نذهب طاقاتنا بعضنا على بعض وما أحسن ما كنا نسر فيه قبل بضع سنوات من اتجاه الشباب إلى وجهة واحدة لكن مع الأسف أنه كان فيه التفرق الآن تفرق ينشأ من بعض الكبار قد يكون الصغار يعني ليس في غريب شيء لكن يغر الصدور بعض الكبار ولياته بالله ثم يصبح الناس فوضى فنصيحتي وأرجو الله سبحانه وتعالى ينفع بها أن نزيل ذلك اطلاقا نقول كلنا أمة مسلمة ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة وش الفائدة من أنه كانت تأتي تحييك ال... الشر والبلاء والكيد لأخيك والله الأ... الاعداء أعتقد أنهم يفرحون بهذا كثيرا يفرحون يقول الحمد لله بأسهم ايش بينهم نحن قفينا نبقى متفرجين ماذا دقائق باقي ثلاث دقائق باقي ثلاث دقائق خير شب. لا ما انتم تجعلون الدقيقة خمس دقائق يكون ربع، تفضل. لا هذا من شافين عليك حسن الاختيار يقول السائل هل يجوز الحلف بكتاب الله؟ ايش الحلف بكتاب الله؟ نعم الحلف بكتاب الله جائز إذا قصد القرآن أما إذا قصد المصحف ان هو أوراق مخلوقة مصنوعة فهذا لا جوز لأن الحلف بغير الله شرك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك لكن إن اراد القرآن فلا بأس لماذا لأن القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته والحلف بصفات الله جائز حتى أجل العبادات الصلاة كثير من الناس لا فعلها إلا على وجه ايش العادة يصبح يتوضى ويروح الفجر لكن لا يحس بان هذه الصلاة دخلت قلبه حتى كان في صلاته متصلا بربه كان بعض السلف وهو عروث من الزبير اصيب باحد اعضائه بالجذام الجذام مرض اذا أصاب عضوا انتشر في البدن ومات المصاب. فقيل له إنه لا يمكن أن تنجو من حتى نقطع رجلك في فنجدك اليوم يا أخ الأخ أم في فنجد أقول فيه رجل عورة بن الزبير أصيب بالجذان في أحد في رجلة وقال الأطباء لا يمكن تنجو منه إلا إذا قطعنا الرجل ما في بنت أبدا طيب فكيف نعمل قال دعوني اصلي دعوني اصلي فلما شرع في الصلاة قطعوا يجل ليش لأنه إذا دخل في الصلاة اتصل قلبه بمن بالله عز وجل والاتصل بالله ينسي كل شيء انظر الى الرسول عليه الصلاة والسلام لما نهى أصحابه عن الوصال والوصال يعرفه الأخ الوصال مهو المصفي نعم أحسن الوصال أن لا يفتر الإنسان بين اليومين يواصل نهاهم الرسول عن الوصال عليه الصلاة والسلام قالوا أنك تواصل قال لنسك هيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني قال العلماء معنى ذلك لأنه لانشغاله بذكر الله عز وجل لا يهتم بالطعام والشراب وهذا حق ولهذا يقول الشاعر في معشوقته لها أحاديث من ذكاك تشغلها عن الشراب وتنهيها عن الزاد إذا قام التحدث في عشيقها نسيت الأكل والشرب كل شيء المشتغل بقلبه بالله عز وجل ينسى ولكن قولوا له أيما اكمل حالا عروه بن الزبير رضي الله عنه الذي انشغل عن قطع عذب من اعضائه بصلاته او عمر بن الخطاب الذي كان يجهز الجيش وهو يصلي ايهما اكمل حالا لا شك عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب اكمل حالا لانه جمع بين عبادتين وها هو النبي عليه الصلاه والسلام لا شك انه اكمل خلق كان إذا سمع بكاء الصبي خفف الصلاة فكان عنده وعي عنده عقل لكن بعض الناس لا يتحمل الجمع بين هذا وهذا فيعجز ولهذا سئل بعض العلماء عن شخص مات له ولد فجعل الناس يعزونه ويضحك يتبسم يتبسم راضيا بقضاء الله وقدره لكن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لما مات ابن إبراهيم ماذا قال قال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بفراقك يا إبراهيم ولمحسون هذا أكمل أكمل من حال الرجل للعجل يتحمل الجمع بين الصبر والرغى بقضاء الله وقدره فجعله يتبس فالمهم الأخوان يعني يشتح من يقول صلى الله عليه ان يستر اذن ان كل نفس للمعرفه حافظ فلم نعم انه على رجل قادر يوم تبلى السرائب فما له من قوه ولا ناصر من الذي ما له قوه ولا ناصر الانسان ليس له قوه في نفسه يدافع عن نفسه ولا ناصر يدافع عنه ولكن اذا كان مؤمنا وجد النصر من الله عز وجل انا لننصر رسلنا متى في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد يوم لا ينفع الظالمين ما درتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الدار يوم تبلى السرائر فما لهم من قوه والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل السماء ما على هنا لا شب ما هي السماء المحفوظة السماء ما على لأن الرجع هو المطر وما هو الذي يأتي منه مطر السحاب والسحاب ليس هو السماء المحفوظ بل هو ما على والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع الصدع تشقق إذا نزل المطر على الأرض نبت الحب في جوف الأرض ثم ينتفخ وحينئذ تتصدع الأرض فأقسم الله تعالى بالمطر الذي به حياة الأرض وبالحياة وبالارض التي قبلت هذا المطر وأنبتت على إيش إنه أي القرآن لقول فصل لأن بالمطر حياة الأرض لأن بالمطر حياة الأرض وبالقرآن حياة القلوب كما قال تعالى لينذر من كان إنه لذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين في القرآن تحابه القلوب وهو قول فصل فصل إيش يعني يفصل بين الأمور يفصل بين الإنما والكفر بين الشرك والتوحيد بين الاتباع والابتداء بين المؤمن والكافر بين الحق والباطل بل يفصل بين أعداء الله وأولياء الله انظر الفصل العظيم الذي حصل به زز الاسلام في اول هذه الامه فصل تمام قول فصل وما هو بالهزل بل واحد جد واجد الجد انهم يكيدون كيدا من انهم اي كفار اي الكفار ولاسيما كفار قريش الذين بعت فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام يكيدون كيدا واكيد كيدا يكيدون جميعا واكيد انا وحدي كيدا وجمعهم لن يهزم رب العزه وجل على انه واحد وهم جمع وقول كيدا في الموضعين للتعظيم يعني يكيدون كيدا عظيما واكيد كيدا اعظم كما قال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير ماكرين ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون اذكروا لي اعظم كيد كاده المشركون للرسول عليه الصلاه والسلام ايها المؤرخون ما عندنا حيون ولا عندنا مؤرخون ولا نعم تفضل استرح نريد آية من القرآن تبين هذا الشيء وإذا يمكروا بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك يثبتوك يعني بالحبس يحدسونك أو يقتلوك واضح أو يخرجوك من مكة فماذا حصل؟ قال الله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم ولم يفعلوا شيئا لأن الله تعالى خير الماكرين شفى الحيلة العظيمه يقولون انهم جمعوا في دار الندوه كبار قريش قالوا من يعني يفقنا من هذا الرجل سفى اباءنا واحلامنا واضل نساءنا واصبياننا ما لا. ذكروا آراء من جملتها هذا الرأي العظيم الـ الـ الاتفاق على الغتل قالوا يجتمع عشرة شباب أقوياء ويرطى من قبائل متفرقة ويرطى كل واحد سيفا بتارا ويضربون محمدا ضربة رجل واحد حتى يقضوا عليه وحينئذ يضيع دمه في القبائل فلا تستطيع بنو هاشم أن تأخذ بالسأل من جميع القبائل وحينئذ يرضون بايش بديه ونسلم فعلوا ذلك ولكن لم يفت شيئا لم يفت شيئا فالمهم الله أن الله يقول وأكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا مهلا أن انتظر انتظر بهم أمهلهم رويدا أي زمنا قليلا حتى يؤخذ والحمد لله ما صار إلا مدة وجيزة بعد أن خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة خائفا على نفسه بعد ثمان سنوات رجع إليها منصورا مضفرا حكم قريش بيده ذكر المؤرخون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة قال من دخل المسجد فهو آمن ماذا منهم. هم كانوا بالأول يخيفون والآن هو الذي يخيفهم من دخل المسجد فهو آمن ومن دخل بيته فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ثم لما انتهى الأمر وقف على باب الكعبة وقريش تحته ينتظرون ماذا يفعل لأنه فاتح ماذا يفعل فماذا فعل عليه الصلاه والسلام فعل فعل الحليم الرحيم قال لهم يا معشر قريش ما ترون اني فعل بكم قالوا اخو كريم وابن اخ كريم قال اني اقول لكم كما قال اوس لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين اذهبوا فانتم الطلقاء هذا الحلم مع القدرة أنت ادان بعد طيب هذا الحلم القدرة فانظر إلى كيد هؤلاء وإلى كيد الرب عز وجل أيهما أعظم كيد الله يا اخواني كيد الله أعظم ولهذا يقال هل هل كيد صفة مدح أو صفة دم الأخ هنا ها سفة مجح الكيد أسألك عن الكيد ما أقول كيد الله ولا كيد الإنسان أسألك عن الكيد من حيث هو سفة دم استرح يعني في التفصيل إذا كانت في المقابلة كيد العدو فهو سفة مجح وإذا كان ابتداءا فهو صفة ذم، تمام؟ الكيد والمكر والاستهزاء والسخرية كلها على هذا الباب. إن كانت في محلها فهي صفة مدح فيسخرون منهم. إيش؟ سخر الله منهم. قالوا إنما نحن مسذعون، الله يسذعون به. إنهم يكيدون كيدا. واكيد كيدا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم يجادلون في الله وهو شديد المحاك وهلما جرى فمهل الكافرين امهلهم رؤية هذه السورة كما سمعتم سورة عظيمة وإني وإني وإني أحس الشباب خاصة وغيرهم أيضا على فهم كتاب الله لا على أن يقرؤوه تعبدا بتلاوه فقط إن الله يقول في كتابه كتاب أنزلناه إليك مبارك إيش ليتدبروا آياته وليتذكر ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لابد من التدبر والتدبر وتفهم مانا وليتذكر أولو الالباب يتعظوا به ولهذا كان الذين يقرؤون الناس القرآن من الصحابة كانوا لا يتجاوزون عشر آيات من كتاب الله حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل لكننا معلس الآن تأتي إلى فصل كامل في الجامعة وتعال فاسس ليها الآية لا لا تكاد ترى واحدة منهم في السؤه وهذا نقص إذا كنا نحرص على شرح الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام فلماذا لا ألاحظ على تفسير كلام الله هذا أولى وأعظم والإنسان سبحان الله اسأل مجربا كلما تأمل كتاب الله اتضح له من المعاني ما لن نكن يعرفها من قبل فمن يتبع هدايا فلا يضل ولا أشقى جرب تجد جرب تجد وفي القرآن في القرآن حل كل شيء كل شيء يشكل عليك رحل القرآن صح الدليل ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء لكن أحيانا يكون بيان القرآن بالأصالة وأحيانا يكون بيان القرآن في الإحالة. هذا أيش هذا السنة أحيانا الأمر واضح في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فأصلوا وجوهكم وإيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأجولكم الكعبين هذا واضح ولا غير واضح واضح لا يحتاج تفسير لكن تأتي للذين للذين أحسن الحسنة وزيادة الزيادة هذه ما, ما نعرف معناها حتى فسرها النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما من انسان يتدبر القران الا وجد فيه من العلوم العظيمه ما لا يجدها في غيره ان جيت في النحو وجدت شواهد ان جيت في البلاغه وجدت شواهد ان جيت في البيان وجدت شواهد ان جيت في العقائد وجدت شواهد في الفقه وجدت شواهد في كل شيء قالوا ان بعض العلماء علماء المسلمين اجتمع في مطعم من مطاعم أوروبا ومعه نصراني في, في نفس المطاعم لكن ليسوا على مائدة واحدة فيما يظهر هجاء النصراني متحديا قال إن كتابكم نزلت بيانا لكل شيء فكيف صنعت هذه الزلطة كيف صنعت هذا الخبز كيف صنع هذا اللحم هذا مهم لا بطن يعني يريد القران يكون ايش كتاب مطبخ كيف صنع هذا الرجل هذا العالم ذكي اعطاه الله تعالى ذكاء وان شاء الله اعطاه ذكاء ايضا قال العالم يا صاحب المطعم تعال كيف صنعت هذا كيف صنعت هذا؟ قال فعلت كذا وكذا وكذا وذكر الوصفة تماما قال هكذا جاء في القرآن هكذا جاء في القرآن تعجب النصراني كيف جاء في القرآن؟ هذا من أول الفاتحه إلى آخر الناس ما نجد هذا فقال موجود في القرآن إن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذه, هذه الآية وإن لم تكن في هذه المسألة بخصوصها لكن فيها إشارة أن كل شيء لا تعلمه اسأل عنه أهل العلم به اسأل العلم به لو أقولك مثلا إعراب اياك نعبد واياك نستعين مش عرابة أقول موجود في القرآن ولا لا موجود بناء على ذلك بعد, بعد الصلاة ان شاء الله أسل إن شاء الله على بعد الصلاة تكون ها؟, ها بعد الآن فيه, تلو... فيه مقرفون أجل نكمل من... كما جاء في الحديث الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد والمسلمون كما تعلمون الآن في حروب مع النصارى وفي فتن بينهم فينبغي لنا أن ندعو لإخوان المسلمين أن ينصرهم الله تعالى على أعدائهم من الكفار من النصارى واليهود والمشركين والمنافقين والمنحدين وأن ندعو لإخواننا الذين ظهرت بينهم الفتن أن يصلح الله ذات بينهم ونسأل الله سبحانه وتعالى في مقامنا هذا ان يصلح ذات بين المسلمين وأن يجمع كلمة وما الحق ونسأله تبارك وتعالى أن ينصر اخواننا المسلمين في البصنة والهرسك على أعدائنا وأعداء الله ورسوله من نصار الصرب المعتدين إنه على كل شيء قدير ونسأل الله تعالى أن ينصر اخواننا الشيشان على الشيوعيين الملحدين الذين لم يراعوا فيهم الا ولا ذمه وهو على كل شيء قدير وعليكم يا اخواني بالدعاء في مواطن في مواطن الاجابه بين الاذان والإقامة في حال السجود في اخر في اخر الليل فإن الله تعالى ربما يجيب دعوه من انسان لا يؤبه له كما قال النبي عليه الصلاه والسلام رب أشعة اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم على الله الا أقول بارك بارك فيكم احث نفسي واياكم على تدبر كلام الله عز وجل وتفهم معناه ففيه الخير كل الخير سعاده الدنيا والاخره علوم متنوعه هدايه كما يقال الله عز وجل فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا ظل ولا اشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة اعمى قال ربي لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا ليس يعتبر على الله لكن يقول ما هو السبب قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك لما تنسى. الان الى الاسئله ويبدأ بالأهم من الأهم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير فطنة. ومن شروطي من شروضي قارئ أسئلة عندي ثلاثة ثلاثة شروط. أنت ملتزم بها إن شاء الله؟ نعم. الأول السلامة من اللحن. والثاني جودة القراءة. والثالث ان لا يعرض من الاسئله ما لا يناسب المقام بمعنى ان يختار الاسئله المناسبه للمقام فهل التزمت بهذا ان شاء الله توكل الله سائل يسال عن معنى قول الله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق نعم يقول عز وجل يوم ما يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم تراقوا من الله وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. هذه الآية فيها قولان للسلف في الأول أن المراد بالساق الشدة يعني يكشف عن شدة وتشتد الأمور ويدعى هؤلاء المنافقون إلى السجود. ولكن لا يستطيعون لأنهم لم يسجدوا الله عز وجل في الدنيا فلم يتمكنوا من إجابة من إجابة أمر الله تعالى في الآخرة والقول الثاني أن المراد بالساق هنا ساق الرب عز وجل أما الأول فيؤيده اللفظ وأما الثاني فيؤيده حديث أبي سعيد الطويل حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يكشف عن ساقر فهل نأخذ بظاهر اللفظ أو نقول إن السنة تبين الظاهر وتحدد المعنى أجيب شضل الاول والثاء والثاني بس هل ناخذ بظاهر اللفظ ونقول مراد بالساقون الشده وأن ساق الله ثبتت في الحديث والحديث تثبت بالصفات كما تثبت بالقران او نقول ان الايه تفسر بما يطابق الحديث استرح تفضل ها طيب بارك الله هذا صحيح. لهذا لولا الحديث الذي فيه أن الله يكشف عن ساقه جل وعلا لحرم أن نفسر الساق بأنها ساق الله لماذا؟ لأن الله لم يضفها إلى نفسه وكل شيء لا يضيفه إلى نفسه لا يجوز أن تضيفه وأنت الى, الى, إلى الله لكن ما دامت السنة جاءت بالسياق المطابق للآية وأن الساق وساق الرب عز وجل فإننا نرجح أن المراد بالساق هنا إيش ساق الله تبارك وتعالى ولكن يجب أن نعلم أنه لا يماثل سوق المخلوقين لأن عندنا آية من كتاب الله محكمة واضحة هي طيب أحسن ليس كمزيش شيء واسم البصير هذا خبر فلا تضربوا للأهل الأمثال هذا نهي نعم يزاكم الله خيرا سائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم سائل يقول نعم. فضيلة الشيخ خطأ يا فضيلة ها ها بارك الله تنصب المنادى إذا أضيف صار منصور يا نساء النبي لستنك أحد يا نساء ولم يقل يا نساء محذوفه فضيله الشيخ يقول ما حكم الاستغفار للمشرك أو الكافر ما حكم الاستغفار للمشرك أو الكافر لا يجوز الإنسان أن يستغفر لمشرك أو كافر يقول الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي القربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم ولكن يرد علينا يرد على هذا مساله اليس ابراهيم قد استغفر لابيه اجاب الله عنه فقال وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها إياه فلما اتبين له انه عدو لله تبرئ منه ان ابراهيم لا حليم <تصفيق> وسبحان القادر على كل شيء سبحان القادر على كل شيء ابراهيم ابوه مشرك يعبد مناس مع ولا يفسد ولا هنا شيئا ونوح ابنه كافر غرق مع الهالكين مما يدل على كمال قدره الله عز وجل وانه يخزي الكافر من المؤمن والمؤمن من الكافر نعم. المهم انه لا يجوز ان تستغفر للمشرك مهما عمل من الخير لا يجوز وكذلك للكافر الذي مات على كفره، فلو مات إنسان وهو لا يصلي، وأنت تعلم أنه لا يصلي إلى آخر رمَع، فلا جود أن تدعو الله له بالمقتره، ولا بالرحمة، ولا بالرضوان، لأنه مات، لأنه مات على الكفر. نعم. هو استشهد الشيخ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابه رضي الله عنهم. نعم. هناك من يمكن كلهم يكون هناك من يمكن فضيلة الشيخ سائل علمنا كيفية إصلاح الظواهر هناك من سرائرنا كل يكون من يمكن من يمكن نفسه يكون هناك من لكن من أسباب الإصلاح الباطن أن يكون لنساناً دائما مع الله يكثر ذكره واستغفاره وعند المعاصي يخاف منه وعند الطاعات يطمع في رحمته المهم أن يعلق قلبه بالله عز وجل لا بالدنيا وزخارفها، فيها ولا الذاته وشهواته قال الله تبارك وتعالى زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين. والقلاطين المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والنام والحرض ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها وعلى خالدين فيها وازواج مطهرة ورضاء من الله والله بصير من الله. نعم. جزاكم الله خيرا سأل يقول هل يجوز للمسلم عند الدعاء أن يقول اللهم بحق رسول الله أو بحقته أو بمحبته التوسل الى الله عز وجل بالدعاء او حال الدعاء انما يكون فيما صح ان يكون وسيله لان الوسيله هي كل ما يتوصل به الانسان الى حصول مقصوده وعلى هذا فلا بد ان تكون وسيلة شرعيه او قدريه ولنتمم شرح هذا الصلاة